117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. يا أيها المدثركم فأنذر 119. وربك فكبر وثيابك 119. فاهجوا وما تمنن تستكثر ولربك فاصبر 110. فإذا نقر زَِي وَمنَن خَلَ قُتُ وَحيدَ وَجطُ لَهُ مَلَ مَدُ دَ وَبَانَ الدَْ فَقوت لَكَ فَق الدسُم م قُوت لَكَ فَق الدسَُّ نَظورسُمَّ عَضَ 117. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر 119. وما أدراك مَا ما سقر لا تبقي ولا تذولا واحة للبشر عليها تسعة عشر 111. no and fear ان ذا الذي يظلم الله من وَالْقَمَرِ <تضحي> <تضحي> وَاللَّيْلِ إِذَا أَذْهَبَ <أدبر> وَالنُّصُبِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّ هَٰذَا لَحَقٌّ 117. أن يتقدم أو يتأخر 118. كل نفس بما كسفت رهينة <تصفيق> ۖۖۖ تَنقِرُ تِمْرِضِ نَكَ أَنَّهُمْ حُرٌ مُثْنَفِرَةٌ بلّا O am I?